ألم يعْنِ الَّذينَ آمَنوا تَخْشَى قُلُوبُهُمْ تَخْشَى قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللَّهِ لِذِكْرِ اللَّهِ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون